ابن هاديه من على قبر قلت ديا انك ذري حالي لا أكبر الليل هم يبتدي لا علي يرقب نجومه لي من أسهر ذري حالي لا ونجو لي ولي من سهرة ما لفا في ولا جاب سادي والمحب صبرا علقاخ الأخبار والحبيب الرئيس وصلت قصت جهدي حال ما بيني وكانه من الحظ قشرة ولحبيب الليل وصلت قصت اشاره انقطعنا لاصل من يد ومن يد شبل بي القطيع دمرني ودمرا كم حبيب داغي في حبه عشان وكم كم حبيب اندق في حب العيش ديو وكم حبيب اندق ذا الحب ما تقدر